شبكة الذكر الحكيم تقدم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين والمشركين من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 مخلصين له الدين حنفاء حنفاء ويقيم الصلاه وياتي الزكاه وذلك دين القيم ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها